يسألوا أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخفق القصر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر إلا ربك يومئذ المستقر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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أرق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق وجوه إذ ناظرا إلى ربها ناظرا ووجوههم إذن باصرة تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغ ستراق وقيل من راق وظن أنه الفراق التفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق إلى ربك يوم إذن المساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا أيحسب الإنسان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 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟